وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَمَنِّي النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين مِنَ الولدان وَأَن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا